يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمق للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامداً فإذا أنزلنا علينا الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأم 119. يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 110. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من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 يدعو لما ضره أقرب من نفعه لبيس المولا ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيله ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظن أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هادان خسنان اختصموا في ربهم فالذين كفرو قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤسهم الحميم يصهر به في بطونهم والجنود وله قامع من حديث إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل تصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب عليم فَإِذْ بَوَىٰ أَنَّ لِي بَرَأٍ مَمَّا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بي شيئا وطهر بيتي ناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة.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 فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تقوى ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أم جعَلَنَا مَنْ سَكَلِ يَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهَ أَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعاع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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن وامكناهم في الأرض عقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 مغفرته ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي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 فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمُ الدَّخَلَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثم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 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن سَنَلَكَ فُو لكل امه جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشرف من ذلكم ان النار وعدها الله الذين كفروا الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن يدعون من دون الله لن يخلقوا, ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه والفط طالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا رَبَّكُمْ